فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتَ نَسِيَتْ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ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 فستعلمون من هو وفي ظلال مبين.قل أريتم إن أصبح ما أقوم غورا فمن يأتيكم بما إم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يثقون ما أتى بنيعمة ربك بمجنون وإن لك لا أجر غير ممنون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 فلا تطع المكذبين والدولو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هم ماذم شائم بنمين من ناعل للخير مع تَدِينُ أَثِيمٌ عُتِلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ أَن كَانَ ذَامِلٌ وَبَنِينٌ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ